أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الذي كفر بآياتنا وقال لأتي وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا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 واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أننا على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا och de som är förlåtade, de kommer لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا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 رحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا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 صرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ندى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم حَتَّىٰ إِنْ أُتْسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا قُدِّمَتْ لَكُمْ هَذِهِ التِّلَاوَةُ مِنْ مَوْقِعِ